أما بعد قبل أن أبدأ هل الصوت واضح عندكم هل الصوت واضح نعم هذا المجلس السابع عشر من سلسلة أداب وأخلاقي طالب العلم. وكان هذا المجلس في ليلة الحادي والعشرين شهر شهر القعدة. أنا للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة من الهجرة. وقد وصلنا الى النوع السادس من أداب العالينين. أو المعلم مع طلبته في حلقته ومطلقا وذلك من خلال كتاب تفكرة السامي والمتكلم في أدب العالم والمتعلم وقال المصنف ابن جماعة رحمه الله تعالى في النوع السادس <تصفيق> أن يحرص من أي العالم او المعلم على تعليمه وتبيينه بذل جهده وتقريب المعنى له من غير اثثار لا يحتمله ذهنه او بسطن لم اوبسطن لا يضبطه فذهنه و يوضح لمتوقف الذهن العبارة ويختسب إعادة الشرح له وتكراره ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها <تصفيق> لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها ويذكر الأدلة والمأخذ لمختملها ويبين له معاني أسرار, معاني أسرار حكمها وعلالها وما يتعلق بتلك المسألة بتلك المسألة من فرع وأصحي <تصفيق> نعم ومن وهم فيها في حكم أو تخريج ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل أهم <تصفيق> بعبارة حسنة الآداء بعيدة عن تنقيس أحد من العلماء إلى آخر ما قال وهذا النوع السادس من الأدب من أدب العالم مع الطلبة ثبت به الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد دوب البخاري رحمه الله تعالى فيه اهلا كتاب العلم من الصحيح <تصفيق> فقال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه <تصفيق> كما قال الحافظ من ترك بعض الاختيار أي فعل الشيء المختار والإعلام به لحظة، استاذنكم لكم لحظة. وكما ذكر البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثة ابن الزبير عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها والذي اخرجه البخاري من طريق الاسود انه قال, قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر اليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة <تصفيق> قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر في روايته لنقطت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون فهنا النبي صلى الله عليه والآله وسلم ترك تغيير بناء الكعبة عما كانت عليه في أيام الجاهلية خوفاً ومخافه ان يقصر فهم بعض الناس عن تغييره هذا الذي اراد ان يحدثه في الكعبه او ان نعيد الكعبه الى بنائها على على بنائها الاول فيقع بسبب هذا القصور في الفهم فيما هو أشد فيما هو أشد من ترك الكاظمه لما هي عليه هو ان يقع في التكذيب او في الشك الذي يقصر الى الكفر حيث كما قال الحافظ في شرحه في الفتح وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا فخشي صلى الله عليه وآله وسلم أن يظن لأجل قرب عهدين بالإسلام أنه غير بنا أهل ينفرد بالفخر عليهم في ذلك هذا الأدب ينبغي أن يحرص عليه العالم مع طلبته أن يحدثهم بما تبلغه أقوالهم، يحدثهم بما يقصر فهم بعضهم عنه، إنه يكون فتنة لهم، مما يعني ينبغي أن أن يبتعد عنه العالم. ويقول في هذا أن يتكلم العالم عن بعض المخالفين أو الذين وقعوا في خطأ أو مخالفة من أهل السنة بكلام يضر ولا ينفع إذا بينا الخطأ مع الإشارة إلى اسم هذا العالم أو اسم هذا الداعية الذي وقع في خطأهم من أهل السنة، فإنه أحياناً يقصر فهم فهم فهم البعض عن قصد شيخهم في تبيين خطأ فلان هذا، ويظن أنه يريد الطاعة في هذا العالم أو يريد تبديع هذا العالم. وقد لا يريد هذا يريد أن يبين خطأا مثلا وقع فيه لأن العالم مهما بلغ منه ليس عصوما، فأحيانا يقفر فهم البعض عن هذا فقد يفرق العالم الكلام في هذا أحيانا تحقيقا هذه المصلحة وكذلك الخوض في مسائل التكفير خاصة تكسير الحكام انه ينبغي على العالم ان يتريس ولا يخوض, ولا يخوض فيها خاصة مع الطلبة الناشئين حتى لا يتجرأوا على الخوض في هذا الباب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يمكن من ذكر لفظة يستح يا يستحى نعم يستح يا يستح من ذكرها عادة إذا احتاج إليها أنا ولم ونا لم يتم التوضيح إلا بذكرها يعني أحياناً خلال العلم قد يحتاج العالم إلى ذكر لفظة قد يستحى من ذكرها نحو ما يتعلق ببعض آداء قضاء الحاجة أو ببعض آداء الجماع أو, أو ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاث عند النساء إلى آخر هذه الأحكام التي قد أحيانا يأتي تأتي فيها لفظة يستحى من ذكرها ولكن كما قال المصنف إذا اختيج إليها للتوضيح وللتفهيم فلا بأس أن تذكر بل قد يجب أن تذكر للتعليم ثم قال فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل منتهاها لما تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها بل يكتفي بالكنايه عنها بل يكتفي بالكناية عنها هناك احد اخوانكم يقول الصوت انقطع والظهر ما انقطع من عنده فقط ان الاخوة الاخرين لا يستكون من قطاع الطوط نعم على هذا الاخ ان يراجع الجهاز عنده جهاز الحاجة وان يراجع وصلة الانترنت ان المشكلة من عنديه في الغالب. اه نعم ثم قال وكذلك اذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه او لجفائه وفيكني عن تلك اللفظة بغيرها ولهذه المعاني واختلاف الحال والله تعالى اعلم وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح صارة والكناية اخرى فكان صلى الله عليه وسلم يصرح وحيلا يكني فكما جاء فيه في حوله صلى الله عليه وسلم نداء بداوه الجاهليه فعضوه بهني ابيه ولا تكنوا من اظهر دعوه الجاهليه فيكم نحو هذه الدعوات الى الحزبيات و الى ان اراات إلى اخر ما عليه اصحاب الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم فعدوه بهن ابيه والهن هنا هو كنايه عن الذكر فقال فامر صلى الله أن عليه وسلم انه يسب او انه يفجر بمثل هذا ثم قال ولا تكنوا ذجرا وتأديما له وبيانا لعظم المخالفة التي توقع فيها وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يكني عن بعض الألفاظ التي استحى من ذكرها نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا جلس بين شعبيها الأربعة، ثم جهدها فقد وجب فقد وجب الغسل عبّر عن أعضاء المرأة الأربعة بالشعب بين شعبيها، وهذا في تنايع عن أعضاء المرأة اليدين ورجلين إلى آخر الأمثلة في هذا الباب وحيان <تصفيق> كان مصرحوا. مصرحوا لأن الذي <تصفيق> أمره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لأن المقام يقتضي التصريح الذي صلى تبين عليه الشرعي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم احدى النساء او تحتلم المرأة يا رسول الله وهنا المرأة فألت سؤالا صريحا حتى يعني استحد بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي هذه الصحابية الجليلة فقال صلى الله عليه وسلم ايضا مصرحا دون كناية فمن أين يكون الولد آه. إذا لم يكن للمرأة ماء إلى آخر الأمثال في هذا البث <تصفيق> نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بأنه يا استاذه إذا طرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق نعم تتعلق به أي بالدرس على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره وهذا الأدب أيضا ماخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بوض البخاري رحمه الله تعالى في الأبواب الأولى من كتاب العلم في الصحيح قال من دابوا طرف الإمام المسألة على أصحابه يختبر بها ما عندهم من العلم اورد أورثته حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشجرة شجرة نعم إن من, شجرة يفقط إن من شجرة لا يسقط ورق ورق ورقها وإنه مثل المسلم حدثوني ما هي وهذا موضع الشاهد نعم النبي صلى الله عليه وسلم يختبر اصحابه يختبر العلم عند اصحابه لهذا السؤال قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي فوقع الناس في شجر البوادي ف... فقال عبد الله فوقع في نفسي أمنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة وأيضا دوباء البخاري رحمه الله على الحديث نفسه بقوله باب الفهم في العلم ثم قال المصنف ابن جماعة رحمه الله تعالى أن الفائدة من مسألة العالم من مسألة العالم أو المعلم لأصحابه أو لطلبته أنه يمتحن بها, فهمهم يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لما شرح لهم حتى تظهر ثمرة شرحه فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة أي من أظهر أو ظهر عليه أنه قد أحكم الفهم يعني ضبط الفهم جعله لو محكما ويظهر هذا الإحكام بأن يكرر هذا الطالب الاصابه في الجواب يعني أن يصيب الصواب في الجواب في كل مرة وفي كل مسألة فهنا. الذي ينبغي على العالم او المعلم ان يشكر هذا الطالب ان يقول او جزاك الله خيرا او ان يقول احسن او موفق ونحو ذلك من العبارات التي فيها الشكر والتحفيز لهذا الطالب وهذا ايضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نعم لم يشكر الله من لم يشكر الناس ثم قال المصنف: هو من لم يفهمه، يعني من لم يفهم مسألة العالم، قرط في إعادةه له، والمعنى لطرح المسائل، والمعنى نام، لطرح مسألة طالبة ربما استحيا من قوله: لم أفهم، إما لرفع. كلفة الإعادة على الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر كي لا تتأخر قراءته أي لا تتأخر قراءتهم بالسببين ما يعني أن هذا الطالب قد يستحي أحيانا من السؤال في هذه المسألة التي عليه التي طرح العالم الاختبار فيها نظرا لبعض الأول الأسباب المذكورة وهنا على العالم أو المعلم أن يعني يتلطف في إعادة تفهيم هذا حتى يفهم وليحتسب أجر الصبر على هذا عند الله عز وجل أيضا أشار المجمع ذلك إلى أمر هام ينبغى أن ينتبه أن ينتبه إليه العالم والمتعلم هو قال ولذلك فيه لا, لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت وإلا <تصفيق> إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب أي أن الطالب إذا سأله الشيخ في الحلقة هل فهمت إذا كان الطالب لم يفهم وكان يستحي من أن يقول لم أفهم لأنه قد يقع في الكذب أن يقول فهمت حياً، وهو لم يفهم لإحدى العلل المذكورة في الكلام السابق، وهذيل علل هي أنه يعني اللف الأول أن يرفع كلفة إعادة للشيخ أن لا يكلف أن لا يكلف الشيخ إعادة الصرح. العلة الثانية بيق الوقت ضيق الوقت <تصفيق> العلة الثالثة الحياء ومن الحاضرين العلة الرابعة كي لا تتأخروا قراءتهم بسببه هنا يعني يدفع الطالب الى ان يقول فهمت ولم يفهم احد هذه العلل هذه هنا وهو بهذا يقف التأليف، فلذلك على العالم أو المتعل... على العالم أو المعلم أن يمتهي لهذا بأن لا يسأل، لا يسأل الطالب إذا غلب على ضميره أن هذا الطالب عينه لم يفهم، أو إذا غلب على ضميره أن طائفة من الطلبة الخضور لم تفهم، هنا عليه أن لا يوقعهم في الحرج بهذا السؤال. نعم ثم قال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في النوء الثامن نعم في النوء الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن يمتحن ضبطهم لما قدم له من القواعد المهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره وهذا أيضا من الأدب المهم الذي يفتقد الآن للأسف عند الكثير من المعلمين وهو يعني من الممكن أن نلخصه بعبارة تعاهد الطلبة أن يتعاهد الشيخ الطلبة أي أن يتعاهد في الظهر. أن يتعاهد حفظهم <تصفيق> نعم توزيلكم <تصفيق> لحظة نعم. السلام عليكم ورحمة الله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فمن رآه من, من الطلب مصيبا في الجواب ولم يخف نعم ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه يبعثه وإياه على الاجتهاد في طلب الازدياد أي في طلب الازدياد من الحفظ ومن الفهم ومرأه <تصفيق> مقصرا ولم يخف نفوره عن نفسه على قصوره وحرضه على علوم الهمة <مراه> ونيل المنزلة في طلب العلم لا في يما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكرى يزيد وتعلمهم. التعليف نشاطا والشكر مبساطا ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهمه الطالب الطالب فهم الراطخا يعني على المعلم أن يعيد ما يقتضي الحال إعادته يعني من المسائل التي أحتاج إلى أو إلى إعادة شرح ثم قال رحمه الله في النوع التاسع إذا فلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله فاقته وخاف الشيخ ضجره أو صاه بالرفق من نفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى ونحو ذلك مما يحمله على الأنات والاقتصاد في الاجتهاد فأقول بالنسبة لهذا الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى قد حكم عليه بالضعف الشيخ الألغاني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وهو يروى من حديث المنكدر ابن محمد ابن المنكدر عن أبيه محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا والمنكدر هذا ليس من الحديث، وقد جاء رواية عنه على وجيه، رواية مرفوعا من حديث جابر، رواية مرسلا والصواب المرسل، وجاء بإثناء ضعيف أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، ولا يصح. ويغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح الذي في الصحيح القفدة القفدة تبلغه القفدة القفدة تبلغه وأيضا قوله صلى الله عليه واله وسلم في حديث انس في الصحيحين إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فتددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والدلجة مستأيل من الغضوه والروحه وشيء من الدلجه و المصنف بعد ذلك <تصفيق> وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال ولا يشير على الطالب بتعليم ما لا يحتمله فهمه أو سنه ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه نعم هذا أيضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله لا يمل حتى تمله إن الله لا يمل حتى تمله <تصفيق> ولما أرادت زينب رضي الله عنها أن تواصل الصلاة أي بالليل دون أن تكل أو تمل فربطت حبلا بين ساريتين في المسجد <تصفيق> إذا فطر أي أصحاب الفطور تعلقت بالحبل حتى تستعيد نشاطها. فلما رأى النبي صلى الله عليه هذا الحبل وعلم وع العلة من تعليقه أمر بحل هذا الحبل وقال فليصلي أحدكم نشاطه فإن فطر فليقعد فإن فطر فليقعد لذلك و... بواب أد بخاري رحمه الله تعالى فقال باب ما يكره من التجديد في الأبابة فأورد تحته حديث عائشة عائشة رضي الله عنها إنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قالت عائشة فلانة لا تنام بالليل أخذت تذكر صلاتها أي مادحة لطول صلاتها ونصلي الليل كله فقال صلى الله عليه وسلم معنفا وناصحا ما عليكم ما تطيقون أي من عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل فإن الله لا يمل حتى تملوا على الطالب المجتهد لم أن يلحظ نفسه فإن يعني فإن أصابه الملل في وقت ما فل... فليرفق بنفسه وينتقل إلى أمر آخر يروح به بي عن نفسه ثم يعود مرة أخرى إلى مواصلة المذاكرة بعد أن يكون استعادة نشاطه وإن أغلق عليه الفهم في علم ما فليتركه العلم علم آخر هكذا كان يفعل السلف وللفائدة أذكر أن العلامة المحدث المصري أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما كان ينتقل من تصنيف إلى تصنيف دون أن ينتهي من التصنيف الأول فسؤل يعني عن هذا يعني قيل لو أنت بدأت أو شرعت في تحقيق الجامع للترمذي رحمه الله تعالى ثم بك تنتقل إلى مسند الإمام أحمد ثم إلى كذا وكذا من الكتب دون أن تنيا كتابا من هذه الكتب أي تحقيقا و... و... وتخريجا فأجاب العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني بما معناه والخبر هذا مذكور في ترجمة في المجموع في ترجمة العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله لأخينا الفاضل عبد الأول من الشيخ حماد رحمه الله تعالى فكانت إجابة الشيخ الشيخ حماد شاكر رحمه الله تعالى بما حاصله أنه يحب أن ينوع الكتب ينوع الكتب حتى لا يمل. فكان من عادته أنه لا ينتهي من كتاب، بل يسرع في كتاب ثم ينتقل إلى كتاب آخر تحقيقا كي يدفع نفسه، كي يدفع نفسه ملماً. يجب هيئة عابرة لأحد أئمة هذا العصر، أو عن أحد أئمة هذا العصر في طريقته في التصنيف والتحقيق، من يعني مما يناسب هذا المقام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن استشار الشيخ من لا يعرف من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله فإن لم يحتمل الحال التاخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا لنقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه <تصفيق> وذلك لأن نقل الطالبي لأن نقل الطالبي إلى ما يضل نقله عليه على زودة ذهنه يزيد امدساطه يعني ينبغي على المعلم او العالم اذا خبر طالبا من الطلاب انه لا يفهم فنا اي علما من العلوم فانه ينبغي ان يشير عليه بمكن فهم في هذا العلم او فن يبدأ به هذا الطالب حتى يتقن مبادئ هذا العلم وهذه بلا شك من ثمة العالم الرباني. ثم يعلم صغار العلم قبل كباره، ويوجه الطلبة إلى البدء بصغار العلم في كل علم بصغار. العلم في كل علم من العلوم يعني. على الطالب أن يبدأ بالمتون السهلة في كل علم ثم يتدرج إلى الأطول والأصعب وكذلك على العالم أن يعرف الطالب مراتب العلوم حتى لا ينشغل بعلم على حساب علم آخر أهم منه وهذا يرجع فيه لفهم فهم السلف وإلى طريقة السلف في التعليم فنرى ما هي العلوم التي كان يعتني بها السلف والأوائل ويوجه الطالب إليها ونحن إذا بحثنا أو رجعنا إلى هدي السلف وجدنا أنهم كانوا يعتنون في المقام الأول بعلم الاعتقاد العقيدة، ثم بعلم الأحكام أي الفقه فقه الأحكام من العبادات والمعاملات و ثم بالتفسير هذه العلوم الرئيسه وما عداها من العلوم في الغالب يكون خادما لها ويكون مفتاحا لها <تصفيق> نحو, نحو علوم اللغة بشتى فيها وقد عددنا 12 علما في اللغة <تصفيق> النحو والبلاغة والأدب والصرف والانشاء الى اخره وكذلك نحو علوم مصطلح الحديث واصول الفقه والقواعد الفقهيه هذه كلها تعد مفاتيح للعلوم المذكوره فالعلوم الرئيسه هي الاعتقاد والفقه التفسير وما عداه يعد مفتاحا له وخادما له ثم قال المصنف في النواع العاشر <تصفيق> أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم لم إما مطلقا <تصفيق> نلقى تقديم المباشره على السبب في الضمان أو غالبا كاليمين على المدعى عليه اذا لم تكن بينة إلا في القسامة والمسائل المستثنان من القواعد يعني ينبغي على العالم أن يحرص على أن يبين للطلبة القواعد العامة التي في الغالب لا تنخرم يعني تكون قاعدة مخكمة وهذه من أساليب حظ العلم وتدريس العلم أنه في خلال تدريسه لأي علم من العلوم أن يصيغ العالم للطلبة القواعد العامة والهامة في هذا العلم ولا بأس أن يطلب أيضا من الطلبة أحيانا أن يستخرجوا له هذه القواعد من خلال شرحه حتى يختبر ما عندهم من الفهم لما شرح. يعني قد يذكر العالم في شرحه قواعد دون أن يشير إلى أنها قاعدة. فالطالب المنتبه يدرك أنها قاعدة ويدرك أنها قاعدة عامة. يعني تحتوي تحتها مسائل العدة فيدون هذا في كراسته أو في دفتره ويشير إلى أهمية هذه القاعدة هذا الطالب النابه أو المنتبه والطالب الذكي أو الطالب الفطن وهذا ينبغي أن يشير إليه العالم في دروسه وأن يكرره على الطلبه حتى يعتنوا بهذا الأمر ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويبين ما أخذ ذلك كله وكذلك كل اصل وما يبنى عليه من كل فن يعني كل فن يحتاج إليه من علمي التفتير والحديث وأبواب أصول الدين والثق والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك ثم كتاب في فن أو بتدريج على الطول ثم قال وهذا نم كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك بتلك الفنون وإلا فلا يتعرض لها فليقتصر على ما يذكره منها. وهم ذلك نواذروا ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني. يعني كلمة غير لم يتبين موضوعه عندي يعني يقصد أن ال العالم أو الش يقصد أن العالم أو الشيخة الشيخ ينبغي أن لا يتعرض لعلم من العلوم ولا يتقنه أولياء من أهله وهذا لا يمكن من قدر هذا الشيخ أو العالم لأنه لا يعني يصعب أو قلما تجد عالما أتقن كل العلوم خاصة في زماننا. فقلما تجد الان نحو الشافعي واحمد وابن تيميه الذين كانوا يتقنون اغلب العلوم اتقانا قلما تجد مثله في هذا الزمان فهؤلاء العلماء نظروا ان لم نقول أنهم شبه عدمه ولكن سوف تجد في كل فن أو في كل علم من هو بارز فيه من العلماء من له اليد الطول والباع الأكبر فيه فالشاهد أنه ينبغي على العالم أن لا يخوض في علم من لا يحسنه أو لم يتقنه وكذلك ينبغي على الطالب أن لا يحمل الشيخ أو العالم ما لا يتحمله فلا يظنن الطالب أن الشيخ أو العالم يعلم كل شيء أو يعلم كل العلوم أن هذا يصعب أن يكون حتى مع هؤلاء السابقين الأوائل هم ما مأحاطوا بالعلم كله ومأحاطوا بكل دقائق العلوم فإذا سأله الطالب شيخه عن مسألة وجد الشيخ لا يدري هذه المسألة فلا يظنن الطالب النقص في شيخه لأنه كان من دأبي الصحابة والسلف الصالح أنه إذا سئلوا عن مسألة قالوا لا أدري وهذا أدب عظيم وكما كان يقول ابن وهب إذا عددت كم مرة كم مرة قال مالك لا أدري لما لأت بها الألواح يعني من كثرة ما كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لسائله لا أدري لأنه لم يحث بالعلم كله وهذا ايضا من ورع وتقوى العالم ان لا يتكلم في كل المسائل و <تصفيق> من الاثار الطيبة في هذا الباب ايضا عن الامام مالك رحمه الله تعالى هذا أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل حيث قال ابن أبي حاتم حدثنا احمد ابن سلام قال فمعتو عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له يا أبعد بالله جئتك من مسيرة شهر من مسيرة ستة أشهر ومحملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها قال أي الإمام مالك فسلت فسأل الرجل عن أشياء، فقال مالك، فقال مالك لا احسن أي لا أحسن هذه المسائل. قال ابن مهدي، فقطع من الرجل،, لكأن الرجل كان الرجل أصابته الفجأة والمفاجأة، كأنه قد جاء إلى من يعلم، إلى من يعلم كل شيء. فقال الرجل وأي شيء أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم؟ قال الإمام مالك تقول لهم قال مالك قال قال مالك ابن أنس لا أحسن آه. ثم هذا أثر صحيح وعظيم عن الإمام مالك وقد أخذ الإمام مالك هذا الأدب عن شيخه. يزيد عبد الله بن يزيد بن هرمز قد اخرج ايضا الفسوي يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ بسند صحيح عن الامام مالك انه سمع شيخه عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول لم يمدغي للعالم ان يورث جلساءه اي طلبته من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليهم إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري نعم وهذا الأدب قد تواتر عن السلف رحمهم الله ولا بعث أن نذكر ما تيسر من آثار السابقين عن, عن ابن هرمز وعن مالك في هذا الباب هنا فقد أخرج أيضا البخاري في صحيحه كما في كتاب التفسير من تفسير باب, باب تفسير صورة الروم بسندية عن مصروق أنه قال بينما رجل يحدث في كندتي فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأثناء المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكر فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم هذا موضوع ثاني و اخرج ايضا ابو هيثم بسند صحيح في كتابه العلم علي ابن مسعود انه قال نعم والله ان الذي يقتل الناس في كل ما يسالونه لمجنون والله ان الذي يفتي الناس في كل ما يسالونه لمجنون فقال الاعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت بهذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت افتي كثير مما كنت افتي وايضا اخرج ابن المبارك بسرد صحيح عن ابن عمر انه سئل عن شيء فقال لا أدري ثم اتبعها قائلا أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم أن تقولوا أفتان بهذا ابن عمر وهذا يدل على فقه وورع ابن عمر رضي الله عنهما خرج الدارني في مقدمة سنني وكذلك والآجري في أخلاق العلماء نعم بسند صحيح عن زازان أبي ميسرة أنه قال خرج علينا علي بن أبي طالب يوما يمسح على بطنه وهو يقول يا, برد يا بردها على الكبس سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم أخرز الدارمي أيضا في مقدمته بسند صحيح عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أخرج ابن سعدة الطبقات. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي شهاب عن آدم أن رجلا فأل إبراهيم ابن يزيد النخاعي عن مسألة فقال لا أدري فمر عليه عامر الشعبي فقال للرجل تلفاك السيف ثم أرجع فأخبرني فرجع إليه فقال لا أدري فقال ابراهيم معلقا على قول الشعبي لا أدري هذا والله الفقر هذا والله الفقر أن يقول لما لا يدري لا أدري خرج الفسوي يقوم الصوفيون في المعرفة والتاريخ بسند صحيح يحيى بن سعيد كما وقالت القاسم اي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يوما فقال لا أعلم ثم قال والله لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عز وجل عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم وعن أيوبا أي سختياني قال سئل القاسم يوم عن مسألة فقال لا أدري ثم قال ما كل ما تسألون عنه نعلم ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل, ولا حل لنا ان نكتمكم وهذا أخرجه ايضا الخطيب في الصخيه والمتفقه وابن عبدالبارة الجامع بسند صحيح هو القاسم ابن محمد بن أبي بكر كان من فقهاء المدينة العصرة الذين عرفوا بالفقق وبالعلم ورغم هذا كان يقول أحيانا لا أدري إلى آخر, آخر الآثار الموضيئة في هذا الباب هذا أدب عظيم ينبغي أن يتحل العالم والمتعلم وينبغي أن يورث العالم طلابه وجلساءه هذا الأدب وأن يورثهم كما قال عبد الله بن يزيز من هرم الشيخ الإمام مالك أن يورث جلساءه مقولة لا أدري حتى يطربوا عليها ولا يستحوا أو يطرفعوا عن ذكرها يسئل عن شيء أن يقولوا لا أدري أو لا أعلم ومن هذا؟ يتأدبون بأدب الصحابة والسلف الصالح نعم بهذا القدر كفايه ان شاء الله تعالى وان شاء الله يكون موعدنا القادم يوم السبت السادسة الساعه السادسة الى الربع بتوقيت القاهره مع المجلس الخامس من مجالس تفسير تفوق في الدين على سبيل اختيارات الإمام النواصيدين من خلال تلخيص وترتيب الشرح الممكن. وبعده البعض تواتع مع المجلس الثالث من شرح القواعد التقييم إن شاء الله تعالى. و... ونبيه أيضا إلى أنه سوف يعقد مجلسه إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم. سوف أعقد مجلسا يوم الاثنين القادم بعد مجلس الشيخ عبد الرحمن المنوخ يزير حديث الله فيه عمام طهي البقاري سوف أعقد مجلسا في التدريب العملي أو سميته أمثلة عملية على علم المصطلح أورد من خلاله إن شاء الله تعالى أمثلة عملية يتضرب بها الطلبة المبتدئون على ما درسوه من مسائل علم المصطلح ويكون كبداية أو كتمهيد إن شاء الله تعالى لعلم العلل والعلم التخريج والذي أرجو أن أصل إليه معكم إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من تدريس متن نغبة الفكر والذي أو تدريس نزهة, نزهة النظر على نغبة الفكر ويعني إن شاء الله نبدأ في نغبة الفكر أو في نغبة نظرة نغبة الفكر إن شاء الله بعد الانتهاء من شرح متن أصول في التفسير ويكون هذا غالبا بعد عيد الأضحى إن شاء الله تعالى إن أحيانا فتكون هذه المجالس التي ستبدأها معكم يوم الاثنين والتي تكون بين درس الشيخ عبد الرحمن والشيخ حسن يعني ما بين العصر والمغرب كتمهيد لهذا إن شاء الله تعالى نبدا سنجيبها متى يسّر من أسئلة إخواننا لم يقول السائل: ما ردكم على من يرمي الإمام الألباني بأنه متساهل في تصحيح الحديث من أهل الأهواء أقول إجابة على هذا السؤال إن الذي يرمي الإمام الألباني رحمه الله طلب التفاهم في تصحيح الأحاديث لا يخلو حاله من اثنين أن يكون جاهلا بهذا العلم وهذا في الغالب يكون حال هؤلاء الطاعنين في الإمام الألباني والثاني أن يكون عالما ولكنه حاقد حاقد على هذا الامام ويطعن فيه تعصبا وكل من اتهم الامام الالباني بالتساهل في تصحيح الاحاديث لم يبلغ شأو هذا الامام في هذا العلم ولذلك لا يصلح ان يكون حكما عليه اصلا فإن الحكمة ينبغي أن يكون في مقام أعلى من المحكوم من المحكوم عليه حتى يتسنى له الحكم وكفى الإمام الألباني شاء أبى هؤلاء أنه عرف بتجديد هذا العلم في هذا الزمان ولا يستغني أحد عن تخريجات الامام الالباني رحمه الله تعالى في زماننا حتى اهل حتى اهل الاهواء لانك قلما تجد كتابا الان يخرج الا وتجد حواشيه مزينه بتحقيقات وتخريجات الالباني وهذا من يعني نصر الله لهذا الإمام وان الله سبحانه ابقى علمه ورفع ذكره بين الناس فلا عبره بكلام السفهاء او بكلام الجهال بارك الله فيكم تقول السائل بارك الله فيكم أقول وفيكم ما حكم إسقاط إسقاط الجنين الذي عمره أربعة أشهر بسبب أن الطبيبة قالت إن ظهره مفتوح أقول إن الجنين إذا بلغ الأربع أشهر إنه كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين تكون قد نفخت فيه الروح فإذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه إلا أن تفتي هذه الطبيبة أو أن يفتي الطبيب المتمكن أن المولود هذا قد مات في بطن الأم أو أنه يترتب على بقائه أن تفقد الأم حياتها أي أن تموت، فهنا من باب الضرورة وإبقاء على حياة الأصل التي هي الأم، فهنا لا بد أن يشأن يقوم الطبيب بإنزال هذا الجنين، كان سوف يترتب عليه ضرر أعظم على الأم بأن تعرض حياتها للخطر والله تعالى أعلم وأنا أنصح أنصحه. السائل أن يلجأ إلى طبيب رجل متمكن لأنه للأسف قد ثبتت قد ثبت بالتجربة أن أغلب النساء الطبيبات إلا من من رحم الله منهن لا يحسن الطب ولا يحسن علم الطب ولا يحسن التوليد للأسف وكم حدثت من حوادث مؤسفة بسبب جهل النساء بشأن التوليد وبشأن امراض النساء فلذلك أنا الذي أنصح به السائل أن يلجأ إلى طبيب رجل متمكن يستيه في هذا الباب ولا ياخذ بكلام الطبيبة هذه مسلما به والله تعالى أعلى وأهلا نعم يسال هل يوجد طالب علم سلفي في طنطا في نصر أقول لا ادري الله اعلم لا اعرف احدا في طنطا رجل لو اخ او لو اخ اخ زوجته ليس لو عمل الا التجاره في المخدرات هل يجوز الاقتراض منه وأكل طعامه إن كان كما يقول السائل فلا يجوز الاقتراض منه ولا يجوز أن تأكل طعامه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن نقول السائل هل يجوز للخاطب رؤيته رؤية خطيبته من غير خمار، أقول إن تمت الخضة، يعني تمت الرؤية السرعية، واختار الرجل هذه المرأة، واختارت المرأة هذا الرجل، صارت هذه المرأة محجوزة، صارت هذه المرأة محجوزة لهذا الرجل لا يجوز لأحد. أن يتقدم لخبتها إلا أن يحل هذا الرجل الخبة أو أن تحل هذه المرأة الخبة ولكن بعد أن تمت الخبة وتمت الرؤية الشرعيه لا يحل للرجل أن ينظر إلى هذه المرأة بغير حجاب إلا بعد أن يتم عقد الزواج نعم فهذه الخطبة لا تحل شيئا من المرأة إنما فقط وعد بالزواج تمنع غير هذا الرجل من التقدم بخطبة هذه المرأة أقول لمن قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول السائل أنا جئتكم من غرفة أنصار أهل محمد أهل السنة في إيران ونقول حياكم الله في غرفتنا هذه الليلة فيقول هذا الأخ السائل ومن من أهل السنة في إيران كما يعني ذكر ولك مصابقة لترتيل القرآن وجئتكم للدعوة إلى هناك صرنا مشاركتكم في المصابقة رجاء كتابة أو ممكن تكتب هذا العنوان في صفحة الغرفة والله يعني أرجو الإخوة المسؤولين أن يتأكدوا من صحة كلامي هذا الأخ وأن هذه الغرفة هي الأهل السنة وليست للشيعة الروافض فإن كانت هكذا وكانت فيه مصابقة لترتيق قراءة لا بأس من فيها لمن أراد ولا بأس من الإعلان عنها في غرفتنا إن كانوا على السنة نعم، طيب شاء الله بعد أن نتأكد من صحة كلام أخينا، ونحن لا نكذبه ولا يعني نشكك في كلامه، ولكن يعني كما تعلمون لغلبة أهل الأهواء ولغلبة الكذب عليه عليهما نستطيع أن نعلن أن شيء في غرفتنا حتى نتأكد من صحته. أنا أكتفه هذا إن شاء الله تعالى موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك موعدنا السبت القادم إن شاء الله تعالى كما بينت في الساعة السادسة أو السادسة لربع تقريبا بتوقيت القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته